و أ ش ه د أ ن محمدا ً عبده ورسوله عليه من ربنا أ ف ض ل الصلوات و أ ت م السلام وعلى آ ل ه وصحبه ومن على شرعه م س ت ق ا م الجمع الكريم والحضور المبارك السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته منذ أ ن خلق الله ا ل خ ل ي ق ة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 لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في هسم الله كثيره و ا ل آ ن العالم ا ل إ س ل ا م ي استشرى فيه الفساد و ع م البلاء الدنيا وكان هذا دافعا لمن ش ا حركات وقيام م د ا ر س و أ ف ك ا ر ومناهج ترى ا ل إ ص ل ا ح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 لا أ ت ر ك وردي من ق ر ا ء ة الحديث لهؤلاء العلوج ا ق ر أ علي يا أ س ا م ة احدث ي اليوم وشرحه ا والحريف حسابه ش ص ر ا ح دين لا يترك ورد الحديث إ خ و ا ن ا عليك هذا ش د كاملك الناس قالوا ا ن ه ا ل إ ص ل ا ح زندي ة هي ي عيون ن ل ا ش و رجال يعني ولسول الله رجاله يا خ ش ي د ع ل م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 واحتلوا الساحل الشرقي للبحر ا ل أ ح م ر والساحل الغربي قال فسير صلاح الدين الحاجب حاجبه اسم ا ل م ؤ ا خ ي ل ؤ ل و أ ر س ل ه بحزم شديد أ ح ر ق جميع السفن التي في الساحل الفرنجه ومن جرى منهم إ ل ى الجبال قال أ خ ذ و ه وكان الفرنجه يقطعون الطريق على الحجاج بالبحر أمكن فأخذهم وأرسل أطبحوهم أن ما والمصريين من ميناء منهم ميناء كانوا بالك سودانين الآن السودانين كانوا اثنان الفرنجة جاعدين واثنين ميناء يطمئن آمنة الحجاج البحر الحجاج يقطعوا الطريق الحجاج ذبحوا الحجاج قبضوا رسلوا قالوا تخلي على الحجاج ضبحوهم حتى قد يبيض في في في الطرق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 لانه ي ان ي هناك يوم يجب ا ع ا ل أ م م ا ل م ت ح د ة ا ل ع ا م ل ي ن ف و ق ه ن ا ي ا م ك و ن ه ن ك يوم يكون هناك يوم ي ك ن هناك يوم يكون ه ن ا يوم يكون هناك ي و ك ل يوم ي ق و ل ك ل ا ف ا ر م في ا ل ب ل د ه ن ا خ ي ا ل ب ل د ه ق ا ف يوم ه ن ا تعرف ي ا ك ي و ن ا ك ي و ن ا ك ي و ه ن ك ي و ه ك ي و ه ا ك ي و ا ك يوم ه ا ك م ه ا ك يوم هناك يوم هناك يوم هناك يوم هناك يوم هناك يوم هناك يوم هناك يوم ه ن ا ي م ا ك يوم ر ن ا ك يوم هناك ي و ا ك يوم ه ا ك يوم ه يوم ه و م ا يوم ا ك يوم ه و م ه ن يوم ا ك ي و ا ك ي ه ا ك يوم ه ا ك ي هناك يوم ه ن ا يوم ن ا ك و م هناك يوم هناك يوم ه ن ا و ا ك ل ا م ده جابوا في الصحف قال ليه يانك برون حاكم عام السودان يا اخي في ناس ا ت ه كفار وما عندهم أ د ب يعني ده زي إ ب ر ن س ده ومعاه واحد اسمه جيفري الوكان ملئ بيت المقدس د ي ر كلهم جو في الحرب واجههم صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي باثني عشر أ ل ف مقاتل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 أ س ي ر واحد بس بنعم ولا غايت ح ا ج ة غ ر ي ب ة لك و أ س ر صليب الصلبوت و أ س ر جميع الملوك الملوك في ا ل م ع ر ك ة كلهم ا س ر و ملك بيت المخدس و إ ب ر ا ز تركر قال لك ما فر إ ل ا ق و م س طرابلس ومات بعد أ ي ا م كمدا لما وقع له وحصد لما جاب ا ل أ س ر ى قعدوا في خيمته مقيدين فطلب جيفري من صلاح الدين الثلج قال له د ا ئ ر م و ي ه ب ا ر د ة بلا شوفه زول انت و ك د ا ئ ر م و ي ه ب ا ر د ة جابك من هناك للبلد ديشنو ما كانت ت س ر ب ه هناك في أ و ر و ب ا ولا تسربها في محلك قال د ا ئ ر م و ي ه ب ا ر د ة ف أ ع ط ا ه صلاح الدين الماء البارد فبعد أ ن شرب أ ع ط ى إ ب ر ا سلكر ا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 م ن ط ق ة ا ل ر م ل ة وصلح البرود بتاعته ط و ي ل ة لكن أ ن ا أ ن ق ل لك م س أ ل ة و ا ح د ة فقط قال ق ا ل ل ي ت ش ا ر د لصلاح الدين القدس مكان عبادتنا وسوف نقاتل ل آ خ ر رجل منا كلام قوي ولا ما قوي أ س ا م ه بن منقذ يقول الفرنجه الذين قاتلهم صلاح, صلاح الدين عرفوا بالشجاعه شجعان وزول بحلل قال و أ س ت غ ر ب لقوم شجعان ولكنهم في أ م ر الحريم لا ش ج ا ع ة لهم في النسوان ما عنده م ش ك ل ة ما في عرس ما في ناي دمع مردوا ودمع د و والواحد شوف ف ي ت مع زول ت ا ن قال ما ي ت أ ث ر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 ما نقدر ق ل ب فاضطر أ ن يبرم ل ت ش ا ر د الصلحه على أ ن تكون القدس للمسلمين اخواننا السنن ا ل ك و ن ي ة لا تجامل ولا تحابي يقول ا ل شيخ الاسلام تيميا رحمه الله تعالى رسول ل ل ا هزم صلى الله عليه وسلم ه جنده وجيشه وهو قائده ل أ ن ه م عصوا أ م ر ه فكيف ب ج ي و ش م س ل م ة تطاق الشركه و ت ف ع ل ا ل م ح ر م ة و تريد أ ن تنتصر على عدوها قال ش ي خ ا ل إ س ل ا م إ ذ ا كان الجند يكسر ب أ ق ل من ا ل ش ر ك فكيف بشركه ا ل و أ ن ا ل م ج ت م ع اليوم يبغي ن أ ن ن ت ح د ث عن هذه القضايا بوضوء و أ ن ت ط ض ح م ع ا ل م ا ل م ن ه ج السلفي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 ف خ ر لقاء لترابي ل في ق ن ا ة ا ل ج ز ي ر ة قال ما كان في ت ر ب ي ة وهم شي ء قال ا ل نسر ا ي ج ع و ا ل د ع و ة ا ل تربيه يا ما ق ل ن ا ل ك م زمان والله كلمناكم لكن ما ما صدقتونه جدت ناس ما بفهمو ي ا وناس هاد ك و ق ا وكدا ا وناس ج ب ا ر ونكسر ا ل ج ب ا ب كلها ونخلونا و ق ب ة و ا ح د ة بس قال سندوي رجعوا الى ما قلنا قال ا ل ت ر ب ي ة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 سلوك والذين هم على صلواتهم يحافظون ع ب ا د ة وعباد الرحمن الذين يمشون على ا ل أ ر ض هونا سلوك و إ ذ ا خاطبهم الجاهدون قالوا سلامه سلوك والذين يبيتون لربهم سجدا وقيامه ع ب ا د ة والذين يقولون ربنا ص ر ف عنا عذاب جهنم إ ن عذابها كان غ ر ا م ة ع ب ا د ة والذين لا يدعون مع الله إ ل ه ا آ خ ر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 ا ل إ ص ل ا ح في إ ط ا ر ردود ا ل أ ف ع ا ل إ خ و ا ن ن ا الناس الداري ص ل ح و ا ما بيتمسكوا يتمسكوا بالشكليات ما نتمسك بالشكليات ا ل آ ن أ ق و ل لك ح ا ج ة أ ز م ة ا ل أ م ه زي ما أ ق و ل ل ك ما الكفار نحن ب ن ا نفك مسلمين متقاتلين متشاكسين ياخي د س و ن ا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم إ خ و ا ن ن ا ا ل أ م ة ا ل ن ذ ه ب ر ي ح ه ا ب غ ي ر أ ي ش ب خ ل أ ع د ا ؤ ه ا أ ع د ا ؤ ه ا دقوا ح ا ج ة دير ل د ي ل ياخذ جماعه ا ل و ح د ة ك ا ل ج ب ي ل ا ت ا ل م ك ا ي د ة ف ج م ا ع ة ف ج م ا ع ة د ي ل يعملوا ح ا ج ة د ي ل يعملوا حاجه تضل طوالي دير لسو في إ ط ا ر ج م ا ع ة و ا ح د ة يمكن ا ل أ م ة ا ل ص ن ح بهذه ا ل ط ر ي ق ة كويس يقول ل ي ه ما ع ر ف المؤتمر الشعبي عمل حاجات ما ع ر ف ه في دارفور نكايه في الشرق في المؤتمر الوطني ياخذ الشرق في إ ط ا ر ا ل م ج م و ع ا ت ا ل و ا ح د ة يا ناس ا ل أ م ة ي دايره ا ص ل ح ش ر ي د الناس ما ينظروا إ ل ى ع م ل ي ة ا ل إ ص ل ا ح ب ب س ا ط ة و س ط ح ي ة و س ذ ا ج ة في إ ط ا ر ا ل م ج م و ع ا ت ا ل و ا ح د ة احيانا تكون ا ل أ ع م ا ل ا ل د ع و ي ة في إ ط ا ر المكايدات وهذا يخرجها عن حد ا ل إ خ ل ا ص عشان ا ل م ج م و ع ة ا ل ف ل ا ن ي ة عملت كدا نحن بس د ك ا ي ة ف ي ه نعمل كدا دلي الله ولا عشان الناس دي ح س د ل ي الله ي خ و ا ن ن ا ا ل إ ص ل ا ح ده مفهوم اعمق مما, مما, مما نتصور ثالثا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 وميدان اصلاحنا يقول لك ما د ا ي ر ن الناس قال يا اخي ق ل لك منه والله دايرينه كويس ويقول لك يا أ خ ي الدار يمشي مش نحن, نحن دا ما دايرين الناس قتال قال لك ما د ا ي الناس قتال منه والله د ا ي ر ن الناس قتال لكن ما شئت معانا يصورنا نحن لا يا ابو مهتدين نريد أ ن تتسع د ا ئ ر ة المهتدين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 المنهج ما في خلل دائما بيكون الخلل إ م ا في المصلح و إ م ا في المجتمع لكن المنهج الكتاب و ا ل س ن ة والمنهج السلف موجود لكن الزور اللي بيحمل المنهج مرات بيكون فوق اشكالات حتى أ ن ه أ ح ي ا ن ا يتصرف تصرفات تحسب على المنهج كله من الجهله معلم يا اخوانا ن ولا تزر و ا ز ر ة مثلا خ ر ى في زور واحد مثلا ملتحي ومقصر قاموا عملوا غلطة حاجة غلط. ي ق و ل لك ا ن ي ن ا ل ن ا س ا ن ي ق و ل و ا ل س يقولون انسان يقولون ا ن س ن ي ق انسان ي ق ل ن س ا ن يقولون ا ن س ي ق و ل ن انسان يقولون ا ن س ا ي و ل و ن ا ن ا يقولون انسان ي ل و ن انسان يقولون انسان ي ق و ن انسان ي و ا ن س ا ي ق و ل ن ا ن س ن ي ق ن انسان ي ق و ن ا ن س ا و ل ن ا س ا ن ي ق و ل ن ا س ن ي ق و ن ا ن ق ا م ت م ش ك ل ة ف ا ا ي ل و انسان ق و ل و ا ن س ا ي ق و ل ي ل ي ا ن س ي ق و ل ن انسان ي ق و س ن ة أ ن ت ن ت أ ك د ا ل م د ر د م ا ن س ل ي م و ن ا ر ت ا ا ن م ا فيه ي ع ن ي أي ح ا ج ة مدردم س ا ن س ا ن أ ي زول عنده دقن وجلابي ص ي ر ه دا صار س ه لكن في ا ل ن ه ا ي ة ياخذ تلفزيون ي يخليك دقنك تحليقه بس تشوف تصرفاته ويدقن ه د ي دقنك تحليقه طوال أ ش ا ن خاتمه تحليق دقنك ياخذ الشرطه ياخذ يعني لا بد أ ن يجسد المصلح ا ل ق د و ة وهذا مما لا شك فيه عندي المدخل الرابع لا بد من منهج ا ل أ ن ب ي ا ء في ا ل د ع و ة إ ل ى الله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 يا ا خ و ا ن ن شوفوا اي زول بكفل ده غلبت ا ل د ع و ة أ س ه ل ح ا ج ة تكفل و أ ص ع ب ح ا ج ة تدعو أ ص ع ب شيء أ ن تكون د ا ع ي ة ليه ل أ ن ه الزول بيكلم الناس لسه الناس في ا ل باطل يا ناس د ه باطل ولسه في باطل يقولوا لي المنافعين ده م ع ن ا ه جنيع ما قاتل الشغل غ ل ب ت ه يقولك ل المنافعين ا ا ل كفار لانه يفتح لو كفروا برتاح ما ب ي ب ع ن د و أ ي واجب تجاههم خلاصهم ب يوكفار ق ل تاني ما عنده ش غ ل ة معهم لكن تكلموا يقولوا خوي ما جنتان ي ا ي وتاني جو ي ي ط ل ع و ا ب ب ا ب ت ي ن ط ل ط ل ب ه شبكه ا ز و ل بيقدر على ا ل د ع و ة بيزور على ا ل د ع و ة لكن الزول ا ل بيي اس بيكفر طوالي شو الفساد كتير ك د ه يقولك اسمع انا جاكولا كفار أ ح س ن حاجه ة ب ا ل ن س ب ة له و أ س ه ل حاجه ما بيتحمل تبعات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 المعلم الخامس المدخل الخامس إ ن الله لا يغير ما بقوم حتى ي غ ي ر ما ب أ ن ف س ه م كده انتهينا من المداخل طيب معالم ا ل إ ص ل ا ح من أ ي ن ن ب د أ ا ل إ ص ل ا ح أ و ل معلم من معالم ا ل إ ص ل ا ح تصحيح ا ل ع ق ي د ة وبيان اضدادها ل ونواقضها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 والله مابتحل لكم المظاهرات مابتحل لكم والمسيرات ا ل ه ا د ر ة وحرق ا ل أ ع ل ا م مابحل ي لكم يا اخوان ا ا ل أ م ة لا تنتصر ولا يصلح حالها بحرق ا ل أ ع ل ا م قول ح ر ك ت العلم ا ل أ م ر ي ك ي في الخرطوم حركت في حركت شنو ح ر ك ت العلم ا ل أ م ر ي ك ي في الكونغرس هنا حركه شنو ياخي أ طبعا ً في ناس أ ص ل ا ً طبيعتهم إ ن ه م ثائرين طوالي في زول كان ليه ناس في ا ل ا ر ع ده مرد من الجامع في ا ل ص ر ط ا ب كوركو ماشين طوالي بكوركو معاون يمشي يسقط يسقط طوال يسقط ي يسقط هو ماشي لو قال لا في شلون ولا والله ماعرف بس يسقط لا يصقل ماعرف زاتو ش ل و لو قال ياخي يا أ الناس زاتو ا ع ن د ن ا ا ل ح ج يجيبها خلاص انا ما لقيت ناس ب ي ح ب ا ل م ظ ا ه ر ا ت زي الناس في السودان يا ما شاء الله بس المظاهرات دي يمروا ليك زول من وين وين كويس؟ وكواريك و ح د ا ا ت وناسي شيرون ياخي يا أ أ ن ا م ر ة جيت في م ح ا ك م ة محمد طه هذيك جيت نسكتا ا أ ن ا داري شيروني و ترمش شيروني في واحد ح ل ف ق ا ل ل ي شيروني و ترمش ش ي ر ن ي ياخي أ ا ل نسجوا ا ل ل ه يعني بحبو ا لك ا ل كواريك و الحاجات د ع و ب ش ن و هي عواطف و ا ل ع ا ط ف ة م ه م ة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 ففي ناس تلقاهم ه ت في ا ل إ ص ل ا ح متسهلين شديد أ ي ح ا ج ة يقولك حلال تقول اشنو يقول لك التيسير ده التيسير ولا التغيير ده ت ي س ي ر ده؟, ده تيسر على الناس بما لم يسر عليهم ربهم اانت أ ر ح م بعباد الله من عباده اانت ارحم بالله من عباده أ بعباد الله من ربهم يا أ خ ي معقول ده اسم تساهل وتهاون في الفتوى أ ي حال يقول لك حلال المصافحه الغنا الشنو الشنو ي ا خ واحد جاب جاب يجون في التلفزيون أ ي ا من دي واحد م الناس ال ال الدعاه يعني المعروفين قال مشى آه... مش في محله دار يعملوا م ح ا ض ر ا للنساء ل قال بحجاب قال شغلهم قال قالوا ا ك ل لي ه بحجاب ليه لي ه من ورا حجاب قالوا لي يا أ خ ي مشيت وقعت ا تمشي الشارع وكذا س و و ق عادي بحجاب قالوا لا بحجاب ا ل بتعملها يا أ خ ي د ه ل أ ن و ما بقدروا وكت نحن ق د ر ن ا نعمل حجاب ن ع م ل يعني بمعنى أ ن ا كان مشيت ج ا م ع ة أ ن ا ق ا ع د ادرس في جامعات ما في حجاب ا ل ج ا م ع ة ما ق غتعمل حجاب لكن الشيء بقدر عليه بفصل الطلاب بران وطالبات ا ل بران كان ا ل ل ي ج ي ت حجاب ب ر ي ح ن ي و ب ر ي ح البنات في فرق بين الشيء بتقدر على و انت وبين الشيء انت ما عندك على سلطان ولا يد يقول النقاب و ا ل م ص ا ف ح ة وخروج ا ل م ر أ ة والغنى دائما سمى البرنامج دسم ماشنو قال ا ل و س ط ي ة ق ا ل ا ل و س ط ي ة ب ا ل ن س ب ة لماذا ا ل و س ط ي ة م ن ي ا تحته الوسطين ة م ت ح ا يا أخوان من هنا ل ه ن الوسط ا وين ن ه اين ط ب م ه ن لهناك ا ا ك ل وسطين و هنا ب ر ض وسطين هنا هنا برضو و عايزه وسطين ف يا ق خ وسطين من وين هي ا ل و س ط ي ة دي وسطين حاجه رب العالمين والله يا اخوانا ح ا ج ة غ ر ي ب ة جدا ده ع ن د خلق ا ل ر ح م ة فزيد له ا ل ر ح م ة حتى أ ن ه أ ص ب ح يرى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 انتوا دي ن ع ل م ا ء شنو انتوا ل ح ظ والنفاس ما لام من فيهم هو الحظ والنفاس انتوا ق ا ل م حي والله الناس بتكلموا ساكن قال ا ل إ م ا م أ ح م د م ف ذ ت في كتاب الحيض تسع سنين حتى فهمته هو الذي ق ا ل و ن الحظ حين طيب أ ن ا في واحد علماني يتناقش معي كان قال لي الحظ والنفاس وكده بس ا ل ن ق ط ة دي ا ض ط ر ر ت ا د و ك كلام شين قلت له نسواكم قاعدين يحيضن ولا ما قاعد يحيضن قال ل ايه بحيضن قلت له بصلو كيف بحيضن ولا بعد ما يطولن سكت قلت له لا حس يعني الحيضه عيب ولا شنو يعني الحيضه عيب يا اخي ما عنده احكام ب ي د ه ك ت ب فينبغي أ ل ا يصغر الناس ويهونوا من أ م ر أ م و ر شرعيه هي من ديننا الطاعن في الحيض و ا ل ن ف ا ث كالطاعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المرأة الحيض تقولها والاستحابة、وكدا. والأحادثة باردة في الحيض كله الشداء صلى الله أو وكذا قالوا ما من وسلم برده تجيب بيفتيع يخجل في في شنو عليه وبدو هذا ضرب من ضروب الانهزام و ضرب من ضروب ا ل س خ ر ي ة ل ل أ س ف الشديد من علماء ا ل د ع و ة السلفيه نعم ثم منهم من يقول أ ن ه م علماء سلطان يقولوا يقدر علماء السلطان خ ا ص ة مشايخنا ا ل أ ج ل ا ء الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ العثيمين الشيخ الفوزان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 كويس؟ يا أ خ ي ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة الدين والله أ ن ا ما ولا أ ر ي د أ ح د أ ن يدافع ولد العلماء سلطان قال طيب يعملوا شلوك يخبر على السلطان أ و ل حاجة الشيخ عبد ا ع ز ي ز من باز ما كان ب ت د ي ا ل راتبه بعد م ا يكمل ق ر و س ا ل معه ب ت د ي ا ل راتبه ث ل ا ث ة ش ه ي ر ه ي ق و ل و ا تدين ثلاثه شريره قدام عشان ي د ا ل مساكين سلطان شلوك اين السلطان ده؟ أ خ ي الشيخ ا ل ع ث م ي ن بيته في القصيم من أ ك ث ر أكثر, أكثر البيوت وضاعته ما في علماء سلطان ذاته بعدين ياخي ناس ب أ ي د و ا السلطان في الخير ل أ ج ل أ ن السلطان يا إ خ و ا ن لابد أ ن نعلم ان ق ض ي ة السلطان ق ض ي ة ع ق د ي ة و ق ض ي ة م ن ه ج ي ة ليس بالضروره أ ن يكون السلطان مصلح في كل شيء يا اخي نحن ا ل آ ن ا ل ح ك و م ة السودانيه دي مش ا ل م و ج و د ة دي ا ل آ ن و ارى أ ن يقف الناس معها في الخير ل أ ج ل أ ن ه ا إ ذ ا ذهبت قد لايجيد الناس ح ك و م ة مش د ر ع ي ه ما عندهم ع ل ا ق ة و ما قاعد أ م ش احضر مؤتمرات و لا قاعد أ خ ش قصور و لا خشيت و ز ا ر ة من الوزارات و لا عندي س ن ة معزول عقيدي ت التي أ د ي ن الله بها ستون ا ع ا م تحت إ م ا م جائر خير للناس من يوم بدون إ م ا م لو دعوا المسلطان <تصفيق> يعني شوف تلقى ح ك و م ة إ س ل ا م ي ة س ن ي ة إ ذ ا ذهبت بجو ا ش ي ع ه ت أ ي د منه ت أ ي د منه السلطان السني م ذ ه حتى لو فاجئ حتى لو فاجئ اي ت أ ي ي د أ و يكون البذيل العلمانيين الواضحين ي ق و ل لدي يقول, لي يقول لي العلماء س ل ط ا ن يا اخي أ ص ل ا يا اخواننا تصحيح ا ل ع ق ي د ة هي ا ل أ س ا س والعلماء يتعاملون شوفوا علماء ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة ا ل م ع ا ص ر ة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 ا ل إ ص ل ا ح لا يحتاج إ ل ى تفكير ذربي يعني معنى شنو توبعد ق ل م ا ا ل ص ح ح ا ل ع ق ي د ة كلها حتى بعد اغنيه ا ل ع ب ا د ة مساحة العبادة. ونعطي شنو لتصحح مع وجه وفسد من ا ل أ خ ل ا ق لكن مع وجه وفسد من ا ل أ خ ل ا ق اليوم ا ل ت ع ر ي ق السفوء أ ن ا أ ح ك ي لكم ح ا ج ة بس ما تقولوا مجاهلين ناس جامعه رسوليه ظرف أ ر ب ع فلوسكات قولي ا ل ا اخي تعال عملنا محاضرات في ا ل ج ا م ع ة للطلاب والطالبات في جامعتنا دي عشان الطلاب سلوكياتهم دقق ما ك و ي س ة بعد درس ح ك و ا لي ا ل أ ش ي ا ء هم دايرينها يعني ل أ ن انا ع ا ل ج ة يعني كده اشياء ك ث ي ر ة جدا والله كلام والله ي س ي بالرص أ ن ا ه أ ح ك ي ل ك أ ق ل ح ا ج ة في ج ا م ع ة من الجامعات ا ل ع ر ي ق ة في السودان تحت ش ج ر ة ا ل ش ج ر ة في نص ا ل ج ا م ع ة ط ا ل ب ة بتحرق ل طالب ق ط ع ي ة بالمص بتعمل له قطعية و ا ل ق ط ع ي ة اللي ب ي ع م ل و ه ان يكون ا هناك جواراه س ل ي في ه رأسه كده وبتعمل ا ل ق ط ع ي ة ب ا ل م و س رأيك ء ا خ ر ا لانه مكتب ع ن يجب ان يكون ج هناك اشياء حاجة اخرى م ن إ ن ك ن لن تتركه ان تتركه طالبا لانه يمكن ان تتركه ان تتركه ان تتركه ان تتركه ه ان تتركه ان ل ب تتركه ان ل ت ع ر ة ب ان ل تتركه ان تتركه ان ل تتركه ا و تتركه ان مشكلة يشوف ي ع تتركه ان بالموس تتركه ان ت ع ر ك ه ان ت ع ر ك ه ان ت ع ر ك ه ان تتركه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 ثم أ ج ه ز ة الاعلام التي أ ف س د ت و ج ر أ ت الناس على القيم ثم غياب دور و ل ا ة ا ل أ م و ر والله نحن م ش ك ل ة م ش ك ل ة حسب و ل ا ة ا ل أ م و ر لو دار يصلحوا يقوموا على الناس ا ل ج ر ا ي ت ز ا ئ ر ت الوطن يقول لك أ م ن المجتمع أ م ن المجتمع امن أخوان المجتمع ده تعرف أ م ن المجتمع ده غلطان ل أ ن ه ما شايف شغله ما قاعد يحارب الفساد وده بيقول إ ن ه ي خ ت ح م البيوت وما عارفه يسوي يا خلي اقتحم البيوت البنات في الشوارع ده, ده. ليه بيوت ي ق ت ح م و ه ا البتل في الشارع ده لا بيوت اقتحموها في الشارع ده يا ناس في حاكم بغير شوكه من راى منكم منكرا فليغيره بيده كان ا ل ش ر ط ة ما غير بيده يغير مني ع ن ي بالنسبه دباب بتاع الشرطه ن ا أ ح ذ ر المسؤولين إ ذ ا كان ا ل ش ر ط ة ما غير ب ل ي د ده بيفتح مجال بتاع الشرطه لان الشباب المتحمسين ا ل م د ي ن كلهم يغيروا ب ي د ه م و ب ع د ا ه ا ك ف و ض ى و د ه ا ل غ ل ط عشان الشباب دين دي المتحمسين دين ما يغيروا ب ي د و ن ي عملوا شفوا ا ا ل ش ر ط ة قاعد ت غير ب ي د ى ا ل ش ر ط ة ه ي الجهة ا ل م س ؤ و ل ة مراعم ن ك م ن م ك ر ف ل ي غ ي ر ه م دفعوا ل م ا فيه د ب ي د ه د ي ك ي ف تعملوا ك د ه خلاص معلش دي ب ي د ه بيديه دسمه أ ن ا دائر الناس ي ش ر ح و ن بيده دي قال م ن ر أ انوكم ك مكر فارغايه بيده خلاص معلش خلاص معلش دي بيده م ع ن ا ج ل د ولكيف هزات والله ن ا س ام المجتمع ما ق ا ع د ي ا ندكو ا شكلها غلطانين غلط س د ي د هما قعدوا ي د قل أ ن و خ ا ي ف ي ن من ناس ا ل إ ع ل ا م ب ي ق و م و ا على ا ل طوال ياخي يا أ أ م ن المجتمع عدوا س ت م ي ة ن ق ط ة م ش ر ق ة ف ق ط ل ل ه ب ع ض ا ل من ص و ب ي ن إ ل ي ه أ اختى ا م ر ة و ل ا م ر ت ي ن تقول أ م ن ا ل م ج ت م ع ك ل م ا د ي ر ه دزول دا م ر ض ا ن د لدى المنكرين ت ش ك المنافقون والمنافقات ب ع ض ه م أ و ليامورون ب ا ل م ن ك ر و ي ن هون ع ن المعروف و ي ق ب ض و ن أ ي د ي ه م بس الله ف ن س يفنى ه م ا ل م سيئهم ا لدالك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 الناس القاعدين شعفراء و ا مفلسين ها ه مفلسين ديك ها يا ياخي ا ل ي بسم كويس ه والاربعين في البيت ما مفلسين ها ها ها ه ي ن ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها م ا ها ها ها مفلسين من نواحي اخرون كدا كل مفلسين ب من نسل فينا مفلسين من ن ا ح ي ة القيم و ا ل أ خ ل ا ق واحد القو رابد عملو ل ح ا ج ة س و د ا ء بين بصر شباب ج ي س ماله ل معرف ا جلد ك د ه س و د ا ء واحد القاع مسسخين واحد عمل شعرو كيف كيف و س ا ت ش ع ر ه كيف واحد عمل لك ش ع ر ه ب ل ب ي ب سيغان عمل ك ك د ه زي زي مكرمش مكرمش والله إ ذ ا كلهم ما عندهم شغله وما لبناء ق من أ م ن المجتمع يدوم بسطوتين بس والله يدوم بسطوتين في ظهره ب يعرف ح ا ج ة بعدها يا قيدة ا شوفة و ياخوانا ء عجيبة ل ا يا ص أ خ ح ق ي ق ة هذه الظواهر ا ل ف ا س د ة في ا ل أ خ ل ا ق لابد أ ن تصحح ا ل أ خ ل ا ق ا ل إ ي م ا ن و ا ل أ س ر ة اسال كذا المعلم الرابع عندي وده أ ه م معلم بعد ا ل ع ق ي د ة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 أ ب ن ا ء الملتزمين الناس اللي بيدعوا الالتزام أ ي ن أ ب ن ا ؤ ه م خ ل ابناء أ الدعاه م م ل ل ت ز ي ن أبناء ا كم ي ح ف ظ و ن من ا ل ق ر آ ن هل يعتنى بهم هو الإشكال عندنا اشكال حقيقي في هذه المسائل لا بد من الاعتناء ب ا ل أ س ر ة و أ ن ا أ ر ى أ ن أ ه م م ؤ س س ة في ظل الطغيان المادي وعواصف ا ل ع و ل م ة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 للنساء بمحاضر ا ل ت ر ب ي ة ممكن او لا ممكن د كله؟ هذا كله ه كله ممكن أ و لا ممكن ممكن محاضر ا ل ت ر ب ي ة الان المفروض تكون في ا ل إ ج ا ز ا ت حسنا ل ا ن جاء ا ل ا ج ا ز ة الكبيره、أها. من حسه م ف ر و ض ن ع م ل ب ر ا م ج ل ل أ ط ف ا ل نستهدف ا ل أ ط ف ا ل نستهدف الصغار كما كان يفعل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يستهدف الصغار ومن أ ع ج ب ما وقفت في سيرته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه خرج إ ل ى خيبر ومعه ط ف ل ة وكان يرتدفها ثم إ ذ ا نزل و أ ن ا خ يمد يده إ ل ي ه ا ينزلها حتى إ ذ ا ما غنموا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 و أ خ ر ج لي ق ل ا د ة طلع ع لها ي سلسل قالت فمددت يدي ل آ خ ذ ه ا ا ل ط ف ل ة بس يتخيل انو صحيح ا ل د ر ف ي د ا قال لا اقلدك إ ي ا ه ا جيب راسك قال له بنهدى رسول ا ل إ س ل ا م و إ م ا م الدنيا هي متخيل ة لحي ما متخيل بديه وبعد ما دام ما متخيل ا ن ه يتواضع ويصل إ ل ى هذه ا ل د ر ج ة أ ن ه يقلدها ا ل ق ل ا د ة بنفسه قالت فقلدنيها قالت ووالله لا أ ن ز ع ه ا أ ب د ا و ل أ اوصي ن ب أ ن تدفن معي أ ل ق ا ه يوم ا ل ق ي ا م ة أ ق و ل له ا ل ق ل ا د ة يا رسول الله ا ش ف ع ن ي شافع قالت يوم ا ل ق ي ا م ة لا يقول له ا ل خ ت ي ت ل ي بيدك إ أ ن ا ما رحت لحد يوم الليله يلا أ ن ت مش خ ت ي ت اللي اشفعلي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 ف ي ت ص و ر ان هذه ا ل ح ا ل ة لا يمكن أ ن أ ن أن ت ن ص ل ح أ ب د ا فلا بد من الخروج من ح ا ل ة الوهن و الوهن حب الدنيا, الدنيا و كراهيه الموت اشكد المعلم السادس الجهاد في سبيل الله بضوابطه واسمحوا لي في هذه ا ل ن ق ط ة أ ن أ ت ك ل م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 يعني الجهاد بكل أ ن و ا ع ه جهاد النفس وجهاد اللسان و الجهاد بالمال و الجهاد بالنفس جهاد النفس غير الجهاد بالنفس جهاد النفس تجاهد نفسك عن الهوى والشيطان و الجهاد بالنفس أ ن تموت في سبيل الله و أ ن ت ج ا ه د بنفسك في سبيل الله و جهاد الشيطان عرفته الجهاد بكل أ ن و ا ع ه و بكل مراتبه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 شوفوا النقطه دي م ه م ة جدا لا بد في الجهاد من سلطان وانا احذر الشباب ان ينضموا الى اي تجمعات ع س ك ر ي ة س ر ي ة هذا ليس من ه ج السلف الصالح ما ي م ش ي ا ينضموا لينا للتجمعات يقولون ادربكم تتدرب في ظل المؤسسات ا ل و ا ض ح ة ش ر ط ة شعبيه جهاد قوات م س ل ح ة د ف ا ع ش ع ب ي ا ل أ ش ي ا ء ا ل م و ج و د ة و ا ل س ك ر ا ت ا ل د و ل ة مع السلطان و الحاكم ا ل ح ذ ر من أ ن يكون بعض الشباب الملتزم كبش فدا ء ما في جهد ا إ ل ا ب س ل ط ا ن دل أ س ا س قال ع ب د الله بن ا ل إ م ا م أ ح م د في مسائله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 وفي صحيح مسلم يقول عليه الصلاه والسلام من خرج على أ م ت ي فيضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها, هم منهم. كيف. ولا, يتحاشى من مؤمنها ولا يبقي لذي عهد عهده فليس مني في شيء رواه مسلم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 قول مشيت أ س ق ط ت برج في أ م ر ي ك ا فجرت ح ا ف ل ة في لندن ا ل أ م ة مشاكله ا ز د ا د ل ت ع ق ي د ضروري يا أ خ ي هل تعبدنا بهذا يا خ د ي وسائل ما نجحت نخليها هل هي, هل هي مسائل ق ط ع ي ة ما نفعت و ج ر ت على ا ل أ م ة وبال وسلطت ا ل أ ع د ا ء هذا الأمة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 في حديث في ص ح ة الجامع الصغير يقول فيه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ضيق منزلا او قطع طريقا او اذى مؤمنا فلا جهاد له في صحة ا ج ما ع ل ص غ يعتبر ر ما ي هذا من الجهاد الجهاد لا بد له من ضوابطه و أ ص و ل ه سابعا من أ ه م معالم ا ل إ ص ل ا ح الكبرى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 لا يحل مشاكلنا ولا ينهض ب أ م ت ن ا ولا يصحح عقيدتنا ولا يحارب الفساد في ديارنا إ ن م ا قد ي ش ف صدور ا ل إ ن س ا ن ا ل ع م الكلام ده فقط لكن لا ينصر ولا يحقق ا ل أ م ة ح ص ل ت ف ج ي ر ا ت كثير من العالم الاسلامي التغيير ا ل حسب ا ل ش ن و ما في شيء ومن استعجال النتائج م ص ا د م ة الحكام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 فقط تشبع ا ل إ ن س ا ن ب يكون عمل حاجه يعني زول لما, لما يقولوا مظاهرات لنصره مثلا سوريا صح ط ل ع مظاهرات وهتفوا هو بيرجع البيت مرتاح نفسيا إ ن ه ك أ ن ه نصر سوريا بس خلاص د يعني اقول أ ن ه حاسه ا ن ه ما عمل ح ا ج ة طيب اقول حاجه مظاهرات العراق عمل شنو ا ل ا في العراق الناس طلعوا مظاهرات لما ا طلعوا أه؟ طلعوا وكوركوا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 إ خ و ا ن ا شوف و العواطف ا أ ذ ك ر حديث عجيب حديث سهل ابن حنيف في البخاري قال يا أ ي ه ا الناس عن اتهموا ا ل ر أ ي فلقد ر أ ي ت م و ن ي يوم أ ب ي جند لو ل استطيع أ ن أ ر د أ م ر النبي ل ر د ت ه والله أ ن ا ت أ ك د لو كاف في ناس كانوا حاضرين منا ن أ ب و جند ل ده ك ا ن ط ل ع م ظ ا ه ر ا ت ط ه يا ة ي أخي أ ب و جند ل ده جابو جابو جاي ر شارد ولتفاوض ا ا جاره صلب أ ن ا جث ر ي ق ا ل ر ج رجال كفار ق ا ل ا ل كفار س و ابو هداره ضربوا مسلم ي ن شوفت على وقت ا فيدي ق ا ل ل ه م يا أ ي ه ا المسلمون أ ت ا ر ك و ن ن ي ان اردتموني اليهم يعذبونني ويفتنوني ن عن ذيمي سهل قال اتهموا ا ل ر أ ي فلو رايتموني يوم الحديبتي لو استطعت ان ارد امر النبي لردته مش قال الدولار ابو لما ردلهم بس يقولوا ما يسوقوا ب س ل ل ه يا اخوانه الراي العظيم ا ل س ي ر ة أ ن ا أ ش ع ر ان ه الشده ربنا جابوه للناس ا ل س ي ر ة النبي س ل م د ه ي شوف أ ص ل ا الرسول ما بيتعامل بالعواطف كثير وشوف في أ م ر ا ل ع ق ي د ة ما كان بجامد شوف يوم أ ح د لما أ ش ي ع أ ن م ح م د قد مات قام أ ب و سفيان وقف في جبل مقابل لما كان ع ن ب ه س ل م قال لهم أ ف ي ك م محمد الرسول قال لا تجيبوه س ت و ا افيكم ابن أ ب ي ق ح ا ف ة وزادوا عارفه ترتيب بتاع الناس عارف انو بعد الرسول أ ب و سفيان والكفار كانوا عارفين إ ن ه أ ب و بكر بعد الرسول لكن ا ل ش ي ع ة ما عارفين الكلام أ ب و سفيان ع ا ر ف إ ن انو بعد الرسول المهم طوال أ ب و بكر أ ف ي ك م ا ب ن أبي ق ح ا ف ة قالوا لا تردوا ديما أ ش خ ا ص وذوات ع ا ب ر ة أ ف ي ك م ابن الخطاب قال لا تجيبوه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 شوف س أ ل عن نفسه أ ب ي جاوب س أ ل عن ما جاوب لكن لما قضيت ع ق ي د ة قال قولوا الله أ ع ل ى و أ ج ل قال لنا هبل و لنا ا ل ع ز ة ولا ع ز ة لكم قال ردوا عليه ا ل ع ق ي د ة ط و يردوا قالوا ماذا نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم ا ل ع ق ي د ة دي م ه حم ح ي ف ت أهم ح م العقيده ة إخوانا تايي م س أ ل ه ا ل ع ق ي د ة د ي إ خ و ا ن والله أ ن ا لا أ ق و ل مش ل أ ن ا ل إ ص ل ا ح غ ل ب ن ي أ و أ ن ا رايي على دري ب أ ص و يوم واحد الحمد لله مما ربنا هداني ل ل د ع و ة ا ل سلفي ة طريق ا ل إ ص ل ا ح أ ص ل ا يوم واحد ما غاب علي ه شوف ا ل ع ق ي د ة د ي بس الباب والله ا ي ز و ن يروج بغير ا ل ع ق ي د ة والله ما يصلح دقنا ي عراس خ ة شوفت حسب ن ا س ب كيف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 إ خ و ا ن ا الناس ا ت ك ل م و ن في السودان يقولون العقيده قالت صلى الله ع ل ص ل م ي ق و ل العقيده انا س ما شافوا ح ا ج ة س ا ك يا احد يوم الناس ي ق و ل و ا ا ل و ه ا ب ي ة ل ح د يوم الوهابيه ي ق ل و يقولون ت و ه ا ب ي ة هذا ما يعني ينبغي أ ن أ ؤ ك د أ ن هذا شيء راسخ في هذه ا ل م س أ ل ة فالاعتماد على ا ل ع ا ط ف ة وحدها لا تكفي ثم أ ق و ل في استعجال النتائج ن ق ط ة م ه م ة كثير من الجماعات التي تريد أ ن تصلح لا ت ف ر ق بين م ر ح ل ة ا ل د ع و ة ومرحله ة الدولة يخواننا نحن أ ل دعوة الدوله آ ن بنسطح باللتة بيكلم الناس ا ما الدارس تاني ر س سمع معي مع بنجيه ا م ن خ ي ما بجينا دولة. في ناس بيقوموا وهب دعوة. بيتقمصوا بجينا ناس وهب في يشرون دولة دعوة شخص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 ولذلك روى ابن ب ط ة العقبري رحمه الله تعالى في ا ل إ ب ا ن ة قول عبد الله بن مسعود شوف الصحابه الفهمين كيف قال إ ن ه ا ستكون أ م و ر مشتبهات حاصل س ح لما حصل الان كثير من الشباب يتناقشوا يقول لك الحكم بغير ما أ ن ز ل الله ما ع ر ف كفر, كفر ولا ما كفر لا لا ديه ا ل م ر ج لا ديه الخوارج كويس ما ع ر ف ديه شنو وديه شنو تاني ج يقول ي لك ما اعرف ا ل ح ا ال ك م ي ة وتاني ناس يقول لك لا الجهاد وناس شنو ما عارف يانس ا ا ل أ م و ر مشتبهه للناس ا ل آ ن مشاكل ما يعلم بها إ ل ا الله فقال إ ن ه ا ستكون أ م و ر مشتبهات فعليكم ب ا ل ت أ و د ه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 ما أ يدخل زول ي راسه و أ ي زول يدخل خشمه يقولك لا م ج و ز و م ا تجوز تقوم م ش ك ل ة ك ب ي ر ة جدا بعد ذلك أي ز و لا ينضم فيه أ ص ل تجوز عارف بق الا يا من رحم الله ب ي س أ ل و الله ب ق و ا ل ع ل ه أ ي زول ت س أ ل و ا ستات الشيخ تقولك لا تجوز أرجال يعني ذاته حد عجيب خلاص ل م ا تقوم ا ل أ م و ر المشتبهه عليكم خ ا ص ة الشباب عليكم بالتوضه ما ت ن أ ر و ا على الشباب أ ن يعتنوا بالعلم يا أ خ ي هذه قضايا قضايا ك ب ي ر ة جدا القضايا اللي بتناقشوا فيها الشباب مع بعض كويس ديل معارف شنو وديل ن يروا شنو و ذاتوا ش يا وديل ما م و ق س م ا شغلكم ي ا أخي ياخي ا ل ع ل م ا ل ك ب ا ر قاعد يسكت الشيخ ا ل ف و ز ا ن ما ب ت ك له في المساجد حتى ا ن ه ا ئ ي يقول و ا حد ما تستبين ا ل أ م و ر ما نطلع فتوى ساكن ا ل ا أ ن تستبين ا ل أ م و ر الناس يخوضوا بس في أ ي ح ا ج ة إ ن ا ستكون أ م و ر مشتبهات فعليكم بالتودا فلان تكون ت ع ب ع ا في الخير خير لك من أ ن تكون ر أ س ا في ا ل ش ر وقال علي بن أ ب ي طالب وذلك نقله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 ف ق ا م ه ل ت ا ك د ان ا ل م ش ك ل ة في أ ب و حمد م ح ل ا ل ز ب ا ر و ت ا ل ق ا م و د و ع ا ه ز ه جاهزه جاهزه جاهزه جاهزه جاهزه جاهزه جاهزه ا ه ز ا ه ز ه جاهزه جاهزه جاهزه جاهزه جاهزه جاهزه جاهزه جاهزه ا ه ز ه ا ل ز ه ج ا ه ب ه جاهزه ج ا ل ز ه ا ل ز ه جاهزه جاهزه جاهزه جاهزه جاهزه جاهزه جاهزه ج ا ه جاهزه جاهزه جاهزه جاهزه ج ج ا ا ه ز ه ا ج ا ه يريد أي ز و ا ل ي ن ش و و ف ا ح د ر ب ط ب ي ق ا ل ي الله أخي و ا جونا خواجات ي ج ا ل ش و الله ر ج ع ل ن الله يجعل ي الله ي ج ي ل الله يجعل الله يجعل الله ي ا ع ل الله يجعل الله يجعل الله يجعل الله ي ج ف ل الله ي ج ع ا ت حقيقة ولا بد من التواصل معها اولا لحمايتها إ خ و ا ن ن ا عشان تحمل المجتمعات لا بد ان تكون انت موجود في أ و س ا ط الناس و ل ح م ا ي ة ا ل د ع و ة ل أ ن ه إ خ و ا ن ا ا ل د ع و ة التي تكون جزء من المجتمع حتى لو أ ر ا د الكفار و ا ل أ ع د ا ء يضربوها يصبح لا طريق لهم لضرب ا ل د ع و ة إ ل ا بضرب الشعب كله صح لكن لو ا ل د ع و ة م ن ع ز ل ة قبضوا ناسه وكتلوهم خلاص الدعوه تكون انتهت لكن لما تكون الدعوه في كل البيوت في كل المناطق في كل المجتمعات جزء و من المجتمع والناس بيحبوهم بعد داك ده يخليك انت لما نيجي يضربوك كداعيه الناس بيجفو معاك يبقى الدائري يحاربك الا يحارب, يحارب منه المجتمع كله فلا بد من التجدر في المجتمعات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 في أ ي محل ما ب ق ر و يكون الموضوع وين؟ اه في السودان في أ ي محل ا ل د و ل ة فشلت هل يعني ان, المج... أن الاسلام قسخط لا يعني سقوط وده معناه تجذر في المجتمعات يعني من فوائد التجذر في المجتمعات سقوط ا ل د و ل ة لا يعني سقوط المجتمع أ خ ي ر ا المعلم العاشر ولم ا ت ا ب ع ي ن اخوانا ع ش ر ة معلم المعلم العاشر ا ل ا س ت ف ا د ة من التخصصات و ا ل ت ق ن ي ة ا ل م و ج و د ة في ا ل إ ص ل ا ح الموبايل كويس ممكن تكون فيه رسائل كويسه ممكن يكون فيه كلام خارم بارم ولا ما و الله يشينه بعدين أ ق و ل لكم حياتي بتعت ن ه ا ل نكاد واحد إ م ا م جامع واحد ع ن د ه جامع ق ا ل ب ا ن ي ه زاويه ة واحد تاني جا جامع يعني مكندش ج ن ب ه الناس ق ا ل خلو ا ا ل جامع ب ت ا ع ه مسجد ش جامع ا ل مكندش ق ا ل ط لعلا جالهن يعني تخفيضات ه ا ئ ل ة الصلوات بجنات ث ل ا ث ة و ا ل ص ب ا ح ا ل ساعتمانيون ة و نص ج ا ل و ص ل و ا غالي رجال ع و صلوحه تشفتت ه ذ كلام فارغ و ن س ر س ل ر س ا ئ ل وناس ي ر س ل و ا كلام فارغ في الموبايل د ه ك ل ا م ل ا ت ه عجيب خلاص كويس ا ل ا س ت ف ا د ة من التقنيات من الموبايل إ ل ى الانترنت ي تعرف في مركز بتاع تحفيز ق ر آ ن ج ن ب ن ا م ن ت ف خ ط ب ة ق ل ت ه ا المركز دا ناشد عمو ه واتكلت على المركز المركز د ه ح د ي ق ة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 اربعمئه وخمسين ط ا ل ب ة وثلاثه عشر ش ي خ ة كل ح ل ق ة فيها ثلاثين من الصباح لحد الساعه السابعه ما بديف د ق ي ق ة ق ر آ ن بس شغال ق ر آ ن ج د و النسوان البجل ما شاء الله ب ي ج ي ك و ح د ة تتبرع بفصل كامل تبنيه كله ب س ر ا م ي ك و يعني م ا النسوان البس ب ج ن ي ح ت ر ن نسوان ذ ا ت ا بفيدن و زي ما بقولوا لنا صراحه لو سموه ن شنو الطبقات ا ل ب ر ج و ا ز ي ة أ ي واحد تصير بعربيتها الشارع لا تبتدي الدليل ديال ناس دينو ديال خاشين المركز دا عاجبني بالحين و س وما شاء الله على ع ق ي د ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ب ي د ر س ا ل ع ق ي د ة ا ل س ل ف ي ة ح ص ة في ا ل أ س ب و ع او حصتين في ا ل أ س ب و ع لكن ع ا ج ب ن ي ا ن ه ما في أ ي جهه مدخله ي د فيو ب يخدم في الدين ك د ه بس ماشي وما, وما سمحنا ل أ ي زر دخليه د كويس المركز د ه ماشي وانت شكرت المركز د ه في ا ل خ ب ة ه م ت الناس ا ل صدقوا ل ه ج ا م واحد اتصل ب ي قال لي معاك فلان الفلاني سوداني من الهند قال لي أ ن ا سمعت في خبره الجمعه متى ز ل وين سمعت خبره ا ل ج م ع ة قال لي في الانترنت ا ن ه انت د ت المركز دا ه ل صدقوا ل ه و ن ا ع ن د ي ج ة م ن ا ل ه ن د هناك أرسل اهداف ئ ر ة ت من المسلمين ا في المسلمين في المسلمين في ا ل م س ض ا ي ن ج د المسلمين من ا ا ر ا في ا ل م ح ج ب ا ت دائرة و ا ل ق ر آ ن د ف ن ا س م س ل م ي ن منه جدا ي ق و ل م س ل م ش ن في المسلمين في ا ل م ن ا ل ه الله ن د ر ب ن في ا ل خ ي ر م ن ا ل ه ن د ق ا ل دائرة ر س ل م ي ن في ا ع م س ل م ر ك ز بتاع ت ح ف ي ظ ة فسبحان الله يا اخوان ا ل ا س ت ف ا د ة من التخصصات حتى الجماعات لو أ ن ه ا عملت بالتخصصات ما في شي ء يمنع على أن ت ت ك ان م الجماعات ما العالم مزري والأمة الإسلامية من المأذى إسلامية ل الوضع الآن الآن لا إلا بتآلف أقل هذه هذا يا إخوان تخرج وضع تستطيع في شيء شيء ووحدة أن أ تتكامل هذه الجماعات ونستفيد من جميع التخصصات ون... واي مسلم موجود ا ل ق ا ر ي ه ن د س ة ا ل ق ا ر ي اغتصاب ا ل ق ا ر ي آ د ا ب ا ل ق ا ر ي ش ر ي ع ة ا ل ق ا ر ي تكنولوجيا كلهم ا ل ق ا ر ي حاسوب يتكامل وكل يخدم الدين ب خ ط ة من موقع عمله بذلك نستطيع ان نصلح أسأل أن أجمعين الله تعالى أن يتقبل منا وإياكم、أجمعين.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 والمجتمع والمنهج وثاني شنو ها ه منهج ا ل أ ن ب ي ا ء معارض ا ل إ ص ط ا ح ا ل ع ش ر ة تصيح ح ا ل ع ق ي د ة ثم تصيح ح ا ل ع ب ا د ة ثانيا ثم تصيح ح معوجه وفسد من ا ل أ خ ل ا ق ثم التركيز على ا ل أ س ر ة ثم الخروج من ح ا ل ة الوهن سادسا الجهد في سبيليه بضوابطه سابعا عدم استعجال